إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَوْلًى بسم الله الرحمن الله الرحمن الله انه هو العزيز الرحيم انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم ان شجره الزقوم طعام الاثيم طعام الاثيم تَلمُهْ يَغْلِي فِي البُطُون تَلمُهْ يَغْلِي فِي البُطُون تَغْلِي الْحَمِيم تَغْلِي الْحَمِيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيم ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ من عذاب قاسوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق ذق انك انت العزيز الكريم انك هذا ما كنتم به تمترون ان هذا ما كنتم به تمترون إَِّ المَُّكينَ فِي مَقامٍ أَمين إَِّ المُتَّكينَ فيِي مَقامٍ أَمين فِي جََّاتِ وَعيُون فِي جََّاتِ وَعلون يَلْدَسونَ مِن سُندُ سِ وَإتَدَكِ مُتَقابِدين يَلْدَسونَ وِذَكَرَ فٍ مُتَقَابِلِينَ فَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورٍ عِينٍ فَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاتِحَةٍ آمِنِينَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاتِحَةٍ آمِنِينَ لا يَذُ قُونَ فِيهَا المَْتَ إِلَّ المَتَةَ الأُول لاَا يَجُ قَُ فِيهَا المَتَئِيلَ إلا المَوتَةَكُول وَقَاغُم عَذاابَ الجَحيِيم فَضْلًا مِ الرَبِّك فَضْلًا مِ الرَبِك ذَالتَهَُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَابْتَغِ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ فَابْتَغِ